وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما زلت في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المعروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى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 وقال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات بدأ رحمه الله تعالى في هذا السؤال بما يتعلق بالرقل الخامس من أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبدأ بهذا السؤال أو بدأ في هذا السؤال بما يتعلق بالدليل على الإيمان باليوم الآخر وأنه مما يجب على المسلم أن يعتقد هو يؤمن به واستمر في بيان ما يتعلق بهذا الركن الخامس إلى السؤال السابع والثلاثين بعد المئة أي نحو سبعة سؤالا كلها تتعلق بالإيمان باليوم الآخر وهذا الكم الكبير من الأسئلة والأجوبة يدل على أهمية هذا اليوم العظيم وما يجتمل عليه من الأمور التي يجب على المسلم أن يعتقدها ويؤمن بها وقد قال رب العزة والجلال في كتابه الكريم في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فوصف الذي يؤمن باليوم الآخر بأنه من الذين صدقوا ومن المتقين وذكر أن الإيمان باليوم الآخر من البر الذي أمر الله به وقد قرن رب العزة والجلال الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في آيات كثيرة نحو عشرين آية قارن فيها الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به جل وعلا مما يدل على أهمية هذا اليوم وعلى وجوب الإيمان به وقد وصف الله جل وعلا الذي يكفر باليوم الآخر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 واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فوصف من يكفر باليوم الآخر أنه قد ضل ضلالا بعيدا ثم بعدها قال إن الذين آمنوا ثم كفروا أي كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بل ذكر جل وعلا أن الذين لا يؤمنون باليوم الآخر أهل للقتال أن يحاربوا ويجاهدوا في سبيل الله قال جل وعلا في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذه الآيات السابقة إلى غيرها من الآيات الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر وبجميع ما يتضمنه ذلك اليوم ويدل على خطورة الشك فيه أو عدم الإيمان به والكفر عدم الإيمان به وخطورة الكفر به وأن من لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر مرتد إن كان مسلما قبل ذلك على سبيل الإجمال ان شك في اليوم الآخر أو كفر به بعد أن كان آمن به فقد كفر ومن زعم أنه دخل في الإسلام ولم يؤمن باليوم الآخر فهذا لم يدخل في الإسلام اصلا. والله جل وعلا سمى هذا اليوم باليوم الآخر لأنه آخر الأيام التي وجد فيها الإنسان ووجد ووجد له عد الدهر والزمان فسمى الدنيا بأنها الأولى لذلك ناسب أن تكون أن يكون يوم القيامة هو اليوم الآخر فالدنيا أولى وهو آخر وبدأت الدنيا منذ أن خلق الله جل وعلا السماوات والأرض وما عليها من المخلوقات بدأت هذه الدنيا وسماها دنيا لقربها ودنوي انقضائها ولأن اليوم الآخر بعده يكون الجزاء والحساب على ما تقرر في هذا اليوم فاليوم الآخر يراد به يوم البعث والنشور يوم الجزاء والحساب سواء بشكل نسبي أو بشكل مطلق بشكل نسبي كل من يموت فقد قامت قيامته ودخل في اليوم الآخر لذلك يدخل الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر في الإيمان باليوم الآخر فمن أنكر ما في القبر من العذاب والنعيم فقد كفر بالله لأنه كفر باليوم الآخر فكل من مات فقد دخل في اليوم الآخر بالنسبة له أما لعموم الخلق فبقيام الساعة والنفخ في الصور النفخة الأولى التي يقضى بها على كل من كتب الله عليه الموت ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وبعلاماتها كذلك يدخل في اليوم الآخر النفخة الثانية نفخة البعث والنشور وحشر الناس ونزول الرب جل وعلا لفصل القضاء وقبلها الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم ما يحصل في ذلك اليوم الرهيب من اقتراب الشمس قد رميل وغرق الناس في عرقهم ووجود أهل الإيمان ومن انطبق عليه من يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ثم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه واتما يزل وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ذلك اليوم الرهيب كل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي صلوات ربي وسلامه عليه يدخل في ذلك اليوم العرض والحساب وتطاير الصحف فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره ويدخل في ذلك اليوم الميزان ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فذلك اليوم يوم الموازين يوم الحساب ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين في ذلك اليوم أيضا الحوض يرده أهل الإيمان ويصد عنه أهل الكفر والنفاق ويدخل في ذلك اليوم الإيمان بالصراط المضروب على المثل جهنم ويمر عليه أهل الإيمان ويتبعهم أهل النفاق لكنهم في النار يتساقطون كما قال جل وعلا في سورة الحديد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 جنة, جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين يسعدون فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ينظرون إلى ربهم ويتلذذون بالنظر إلى وجه ربهم الكريم وما أعطوا نعمة أعظم من نعمة النظر إلى وجه الله جل وعلا نسأل الله ذلك ويرضى عنهم ربهم فلا يسخط عليهم أبدا ويدخل أهل النار النار ويخلدون فيها إن كانوا من الكافرين والمنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وقال تعالى عن يوم القيامة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود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 واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز ويدخل في الايمان باليوم الاخر ذبح الموت فيؤتى به بين الجنة والنار فيقول الله يا اهل الجنه يشرئبون ويرفعون أعناقهم ويقال لهم أتدرون ما هذا فيقولون هذا الموت ويقال الأهل النار يا أهل النار فيشرئبون يرفعون أعناقهم لينظروا أتدرون ما هذا فيقولون هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وأما أهل العصيان ممن كتب الله عليه أن تمسه النار فإنه يعذب على قدر ما أراد الله يهذب بالنار ثم يخرجون منها وبعد ذبح الموت تطبق النار وتؤصد أبوابها إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وتغلق أبواب الجنة ويبدأ أهل الجنة سعادة أبدية لا انقضاء لها ولا موت بعدها ويبقى أهل النار في النار في شقاوة أبدية لا موت بعدها ولا راحة كل هذه الأمور من يوم أن ينفخ في السور إلى أن تنطبق أبواب الجنة وتنطبق أبواب النار في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ويكون هذا هو اليوم الآخر فالشيخ حافظ رحمه الله تعالى قال ما دليل الإيمان باليوم الآخر قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يعتقدون أنهم سيلاقوا ربهم بأن يموتوا ثم يبعثوا أي أنكروا الإيمان باليوم الآخر وظنوا أن الدنيا هي دارهم فقط وردوا بالحياة الدنيا ردوا بما فيها من المنغصات والمنعمات عن غفلة عن الآخرة واطمأنوا بها اطمأنوا بالدنيا وهم في حالهم هذا عن آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون غافلون عن آيات الله الشرعية فلا يؤمنون بها وقد تضمنت آية الله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر وبيان أن من لم يؤمن به فهو من الكافرين الضالين وهم أيضا غافرون عن آية الله الكونية التي تدل على وحدانية الله ووجوب الإيمان به وبما أمر به وما أمر بالإيمان به من اليوم الآخر فهم غافرون عن آية الله لكن هنا أول ما يتبادر للذهن أن المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فالذين لا يرجون لقاء الله ولا يؤمنون باليوم الآخر ورضوا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة وعن آية الله فهؤلاء من أهل النار جزاء بما كانوا يكسبون بما كسبت أيديهم وقلوبهم وقال تعالى إنما توعدون لصادق أي إنما وعدكم ربكم من البعث والنشور إنه لوعد صادق كذلك ما توعدون من الجزاء والحساب والجنة والنار إنه لوعد صادق وان الدين يعني الجزاء والحساب وهذا يكون انما يكون يوم القيامة يوم الدين وإن الدين لا يعني إن الجزاء والحساب لا والدين يقال دانا فلان اي حاسبه دانه على اعماله حاسبه عليها وقال تعالى مالك يوم الدين اي مالك يوم الجزاء والحساب وقال الله سبحانه وتعالى وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله فالدين هو الجزاء والحساب هنا في هذا السياق وفي هذه الآيات لواقع حق وصدق يجب الإيمان به وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها فالساعة أي يوم تقوم القيامة اللحظة والوقت الذي تنتهي فيه الدنيا ستأتي هذه الساعة لا شك فيها وذكر هنا لقاء الله وهذا يكون بالبعث والنشور وذكر آية فيها الجزاء والحساب وذكر آية فيها الساعة وكل هذه تتضمن او يتضمنها اليوم الآخر الذي يجب الإيمان به ومن الإيمان بالساعة الإيمان بأماراتها وعلاماتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى يقول رحمه الله إلى غير ذلك من الآيات السؤال الثالث بعد المئة ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة يعني أن نؤمن ونصدق تصديقا جازما تطمئن به قلوبنا وتنقاد به بأن هذا اليوم سيأتي لا شك في ذلك لا ريب فيه قال والعمل بموجب ذلك وأن نعمل بموجب هذا الإيمان من الحذر من الأعمال القبيحة أن نجازع عليها يوم القيامة وأقبح الأعمال هو الشرك فنعمل بموجب هذا الإيمان والتصديق بأن نستعد لهذا اليوم قال ويدخل في ذلك يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة وسيأتي تفصيل أشراط الساعة بعد قليل يعني في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى وبالموت يعني يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر قال وبالنفخ في الصور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 وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقد سبق تفصيل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا وذكر جمل زائد على ما في هذه الجمل المختصرة وسيأتي تفصيلها من كلامه رحمه الله تعالى في الأسئلة القادمة أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يكون إيماننا باليوم الآخر حافزا لنا على العمل الصالح وخوفا لنا من الأعمال القبيحة السيئة لأن كل ما نعمله فسنجازى به ويأتي فاعمل ما يسرك في القيامة أن تراه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سره أو من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار فليكثر من الاستغفار والإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بتبيض الوجوه يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم القيامة وفي الدنيا وأن يسعد أيامنا جميعا وأن يجعلها في طاعته وفي خشيته وفي, وفي عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد